لِنطينة لنطينة من قديم الآل قد جينت ان يفرح فرحت إن يفرح فرحت او يحزنوا حزنت ان يفرحوا فرحه او يحزنوا حزنت نفسي وانفس اهلي بالولاء وخطرت لا عدم الله لا عدب الله بل وصيني وغذتني جدي يحب عليا جدي يحب عليا الحب مفتتل وجدتي حبها من اعظم السنن امي ترتله امي ترتله في السر والعلن وكان لي والد وكان لي عالد وكان لي والد يهوى ابا حسن سرت من دي وذا حسنني فصرت من ذي ودى فصلت من ذي ودى اهوى ابا حسن اهوى ابا حسن بعلق وانت علق دوم وهو وهو وهو وعلى اعتاب وعلى اعتاب اطيح بشوق وهو هو الكعبه تشرف العباد هو يا هوى وهو وهو وهو شرف شرف للكعبه حمائل حميائيل